اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب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 إِلَّا عَنكَ إِذْ جِئْتَ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أُوحِيَ إِلَى الْحَوَارِيِنَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مسلمون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 قال نريد أن كل منها وتطم إن قوبنا ونعلم أن قد صدقنا وكون عليها من الشاهدينين.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 اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 وَجَهْرَكُمْ وَيَععلمم مَا تَكسمون وَما تَأتيِيه مِن آيَةِم مِن آياتِ رَبِّهِم إللاا كانوا عَنهَا مُِْضين فَقدد كَذَّبوا بالِالحَقِّلَ م جَاءهُم فَسَووفَ يَأتيهِمْ أَبَاءُ مَا كانَوا ب يْتَهزون.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 إ أُم مَِّ تُشكُون الذيذينَ آتَنَهُ الكتابَ يعرفونهُ كماما يععرفونَ أَبنأَهُ الذيينَ خَصِرواأَافُسَهُ فَهُ لا يؤمنِون.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 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون مَا ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 قُل إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَّا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ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 وما تَسْقُطُمِ وََرقَة إلَّا يَععلمهَا وَلَا حَبّةٍ فِي ظُلماتات الأرضِ وَلا رطَبُ وَل يَابِسٍ إللاا فيِي كتاب مُبين.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 Insultats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 هُوَ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يكفرون قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ ٱتّنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ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 barru Allah